يمك عشت لحظات ما تنسي هيها ترك الجرح وها ليه الساب علبة لبد ما شاء قصة محبولها اتخلص دمع وحزان غصة